بسم الله الرحمن الرحيم مناجل من روائع المناجع أقرب شديد وأدنى حفيظ حل دون النفوس وكتبت الآثار ونسخت الآجال فالقلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللك والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم مناجاة إلهنا قد لبثنا ببابك ورفعنا أيدينا إليك نرجوك رحمة من عندك اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ولا تعذبنا ولا تعذبنا فنحن عبادك الضعفاء فنحن عبادك الضعفاء مناجأ من روائع المناجر سبحان الله العظيم سبحان الله الكريم سبحان الله الحليم سبحانك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانك أنت الملك الحق المبين سبحانك أنت الملك الحق المبين المتعزز بالعظمة والكبرياء. المتعزز بالعظمة والكبرياء المتفرد بالبقاء المتفرد بالبقاء الحي القيوم الحي القيوم القادر المقتدر الجبار القهار الجبار القهار سبحانك أنت العزيز سبحانك أنت الرازق سبحانك أنت الغفور سبحانك أنت الرحيم. سبحانك أنت الرحيم سبحان المتفرد بالخلق والتدبير سبحان الحاكم الواحد سبحان الواحد الحاكم بالتدبير سبحان منشئ الموجودات سبحان باعث الأموآت سبحان سامع الأصوات سبحان مجيب الدعوات سبحان مجيب الدعوات سبحان مفرج الكربات سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك سبحان العالم بالأسرار سبحان غافر الإصرار سبحان موج الأبرار سبحان موج الأبرار سبحان مهلك الفجار سبحان مهلك الفجار أنت العليم بما في السرائر الخبير بما تخفيه الضمائر المطلع على ما تحويه الخواطر يا حبيب التائبين يا حبيبه التائبين يا سرور العابدين يا سرور العابدين يا قره اعين العارفين يا أنيس يا أنيس المنفردين، يا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين يا حرز اللاجين، يا مفرج الكربات، يا دافع البليعات، يا غافر الزلات، يا غافر الزلات. يا ساتر العورات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا إله الأرض والسماوات يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع, المغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا كريم الصف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 تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتكشف الضر وتكشف الضر أقرب شديد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وكتبت الأذار. ونسخت الآجال فالقلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وانت الله الرؤوف الرحيم وانت الله الرؤوف الرحيم نسالك بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والارض ان تقبلنا في هذه الليله اجمعين ان تقبلنا في هذه الليله اجمعين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار مناجار من روائع المناجار لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله رب الأرذاب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب سبحانك لا إله إلا أنت سبحان من رفع السماء سبحان من بسط الأرض سبحان الله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه سبحان العالم بسر العبد وجهره وظنونه سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لابس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام من روائع المناجاة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 اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واغفر ذنوب المذنبين اللهم تب علينا جميعا وتقبل اللهم صيامنا وقيامنا اللهم وألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم رب جبرائيل وميكائيل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 يدولك من بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم من بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافلين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت الجنادن والترام وحدنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا وثقل اللهم موازيننا وثقل اللهم موازيننا وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برفق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين يا يا رب العالمين مناجا من روائع المناجا اللهم يمن يم كتابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الصراط اللهم ثبتنا على الصراط واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت إله إله حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك ذنوبنا إليك صاعدة ذنوبنا إليك صاعدة يا من يتأنى على المخطئين يا من يتأنى على المقصرين يا من يتأنى على العاصين يا من يتأنى على عباده المخطئين إلهنا قد لذنا ببابك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 أغلقت الأبواب ويا رجاء أنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والصحاب والاحباب أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا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 Terima kasih. وإن لم, تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين, لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلِّ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ شهادة الله إلنا إلله عليها نحيا ونموت عليها نحيا ونموت اللهم يسر حسابنا. اللهم يسر حسابنا ويم من كتابنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ذنوبنا إليك صاعدا ورحمتك بنا نازلا اللهم عاملنا بعفوك اللهم عاملنا بعفوك اللهم عاملنا برحمةك اللهم عاملنا برحمةك يا فرجنا إذا أغلقت الباب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وأنت مرجعنا إذا انقطع الآمل يا من يحن على المقصرين والمخطئين يا من يتأنى على المخطئين يا من يتأنى على المخطئين ويحلم عن الجاهلين يا رحمة الدنيا والآخرة يا رحمة الدنيا والآخرة يا رحمة الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمه تغنينا بها عن رحمة ما سواك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا مغفر لنا وترحمنا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 من روائع المناجاة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم اعتق رقابنا وارطاب والدينا من النار يا رب العالمين اللهم أكرمنا بالجنان اللهم اكرمنا بالجنان اللهم اكرمنا بالجنان, اللهم أكرمنا بالجنان ونجنا من النيران، ونجنا من النيران، ونجنا من النيران. إلى غنا، إلى هنا، وعدت عبادك المؤمنين جنة المأوى لهم ما يشاؤون فيها خالدين. وَعَدَ اللَّهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ وَأَوْفَى اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أقل من ذلك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم ولا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسرهم ونسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس اللهم نجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافلين ويا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم يؤمن كتابنا اللهم يؤمن كتابنا ويسر حسابنا يا فرجنا إذا أغنقت الأبواب ويا رجاءنا ويا رجاءنا الأسباب وحيل بيننا وبين الأصحاب والأحباب اللهم نجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت عليها نحيا ونموت عليها نحيا ونموت مناجأ من روائع المناجر الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغ التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحانك سبيلك جد سبحانك قولك حكم سبحانك قضاءك حتم سبحانك إرادتك عزم سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك سبحانك باهر الآيات سبحانك فاطر السماوات سبحانك بارئ النسمات سبحان الذي رفع السماوات سبحان الذي بسط الأرض سبحان الذي لا ملجأ ولا من جاء منه إلا إلائي سبحانك تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت فلك الحمد عظم حلك فغفرت فلك الحمد بست يدك فأعطيت فلك الحمد بست يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتجيب المضطر وتشفي المريض وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتغفر الذنب العظيم. وتغفر ذنبا العظيم وتقبل التوبة وتقبل التوبه وتقبل التوبه يا فعال لما يريد يا ذا البطش الشديد يا ذا البطش الشديد يا ذا العز المنيع يا ذا الجاه الرفيع يا ذا الجاه الرفيع يا خير الرازقين يا خير الغافلين يا خير الناصرين يا خير الفاصلين يا خير المنعمين يا أسرع الحاسبين يا أحكم الحاكمين يا أرحم الراحمين يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل وستر القبيح وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجنيرة ولا يهتك الستر يا حسن, يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا بسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمه يا صاحب كل نجوى يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا منتهى كل شكوى اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك اللهم انا نستعينك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 رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هدايت وعافنا فيمن عفايت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت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 تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا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 لا إله إلا أنت اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك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 ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة اللهم إنا نسألك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد, محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء اللهم احفظنا بالإسلام قائمين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 إنا نسألك عيشة نقيه ومتى تنسويه وما غير مخزن ولا فاضح وما غير مخزن ولا فاضح وما غير مخزن ولا فاضح اللهم استر علينا اللهم لا تهتك سرنا وعوارنا يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء اللهم إن نسألك عيش السعداء اللهم إن نسألك عيش السعداء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق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 والشوق إلى لقائك من غير ضرّاء مضلل ولا فتنة مضلّة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هدات مهتدين وجعلنا هدات مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم يا قيوم اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين او ذنوب المذنبين اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا إلا أعليته ولا باطلا إلا أزهقته ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن الممكن إلا حفظته ولا مسحورا إلا شفيتا ولا مسحورا إلا شفيتا ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا عقيما من المسلمين إلا وهبته ذرية صالحة يا رب العالمين ولا مريض من المسلمين إلا شفيته اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عجل بشفائهم اللهم داوهم بدوائك اللهم أنزل عليهم لباس الصحة والعافية اللهم فك اسرانا واسر المسلمين اللهم عجل بفكاكهم اللهم أحسن خلاصهم اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام واحفظهم يا الله من عبث العابثين وكيد الكائدين يا رب العالمين اللهم أرجعهم إلينا سالمين يا رب العالمين عاجلاً غير عاجلاً غير آجل اللهم وأنهِ غربتهم اللهم وأنهِ غربتهم اللهم وأنهِ غربتهم يا رب العالمين اللهم اهد النساء المسلمين اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الأخلاق ودعايات السفور وأهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف اللهم يسر أمورهم اللهم يسر أمورهم اللهم يسر أمورهم ويسر للمطلقات منهن نصيبا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم قرب إلي البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد يا رب العالمين اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك اللهم اغفر لوالدهم اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفوا في عقبه في الغابرين اللهم بارك في ذريته اللهم وفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم تقبل منا الصيام والقيام تقبل منا الصيام والقيام تقبل منا الصيام والقيام الى غنان الى غنان الى غنان اللهم انا نعوذ بك من حر النار اللهم رب الجرائيل وإسرافيل ومن كان اللهم إننا نعوذ بك من حر النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاد واندنا من النار اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القادر وفاز بالأجر وغفرت ذنبه, وغفرت, ذنبه وغفرت ذنبه يا رب يا رب يا لنا شهر رمضان بنظرك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك واجعل مآلنا إلى جناتك واجعل مآلنا إلى جناتك إلى هنا إلى هنا, إلى هنا, إلى هنا اللهم اجبر كسر قلوبنا في فراق شغلنا هذا اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية يا رب العالمين إلى هنا هؤلاء عبادك أتوك يرجون رحمتك ويطلبون مغفرتك اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور اللهم لا تفرغ هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور يا عزيز يا غفور الهنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين انرجوك رجاء الخائفين وانرجوك رجاء الخائفين جاء من كثرت ذنوبه جاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أن تراحم ولم يجد إلا أن تراحم ولم يجد إلا أن تراحم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إلهنا عاملنا بأفوك عاملنا بأفوك عاملنا بأفوك ولا تعاملنا بأعمالنا فنهلك ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك نحن الضعفاء إليك نحن الطعفاء إليك اللهم يا حي يا قيوم اختم لنا شهرنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين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 اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واجعلنا يوم القيامة ممن يقال له ممن يقال له وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَلَنْ تَجْعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ يُقَالُ لَهُمْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنِ الذَّلَلِ وَاتَّقِ اللهم تجاوز عن الزلال والتقصير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت عليها نحيا ونموت عليها نحيا ونموت, عليها نحيا ونموت يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا الله عزاً ونصراً للإسلام والمسلمين اللهم يا حي يا قيوم عجل اللهم يا ربنا لإخواننا المسلمين في سوريا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم عليك بمن ظلمهم اللهم عليك بمن ظلمهم اللهم جمد دمه في عروقه اللهم اجعل ويتمنى الموت ولا يجده اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده اللهم, اللهم عذبه قبل الممات اللهم عذبه واعوانه واخوانه قبل الممات يا رب العالمين وكل إخواننا المسلمين في سوريا اللهم داوم رضاهم اللهم اجبر كسراهم اللهم يا حي يا قيوم اللهم احرزهم بعينك التي لا تنام اللهم احرزهم اللهم بعينك التي لا تنام وكل إخواننا المستضعفين في ليبيا، اللهم تمم لهم نصرهم، اللهم تمم لهم يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن، اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن، اللهم أصلح أحوال إخواننا في, في الصومال، اللهم انزل عليهم من بركاتك. اللهم المنزل عليهم من بركاتك وداوي مرضاهم وداوي مرضاهم وداوي مرضاهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين إلى جنة إلى قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم ها نحن قد رفعنا أكف الضراعة إليك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فإن طرتنا فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك فلا حول لنا ولا قوة لنا الا بك يا خير الغافرين يا خير الغافرين يا خير الغافرين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين اللهم ما قصر عن رأينا ولم تبلغ مسألتنا من خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك إياك ونرغب إليك فيك ونرغب إليك فيك يا رب العالمين ربنا ربنا أتينا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنًا وقنا عذاب, وقنا, عذاب وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم